Ingan de la militàt ta. Ola saï Yeah وخطب لهم صلى الله عليه وعلي بالعرفه وبمنى كلما والله بمشعر من المشاعر خطبهم فيه فإنكم أعطوهن بأمان الله واستحللتم قودهن بكلمة الله أي بكلمة العرض فالكلمة شهرها عظيم جدا لأن كلمه لا يدرك لها بالا يكون بالغ من رضوان الله ما يملك وبكلمه فوا في هذا العقد السميء في العقد المغرب الذي يبينه وطنوه وزوجته فيلدغي أن تكون قاضية بما أنت يده وإذا لا أستطيع وما يجسدها ويعرضها بعد ما ارسلها أي الناس ويسألهم خلال قال لزودته الانتظار ولكنه كان مرضاً ولكنه كان يهدد Panato a, loved one. a تنتظره العمال إذ يحكي بلا علمٍ ولا يقوم بحلمٍ ما يقوم عليه من التبعات كلمةٍ فلقع الناس في قضاء لا يدل واحد كيف يمتلكه نفسه فلا يقوم كلاماً والنبي كما صح عنه عند الدولين and <laughs> Hant que ca ويعاد كتاب عليه في هذه الدنيا ليعلم انه اذا ما انقضى حقيه ضرب ينبغي عليه ان يطرق طقيره يقوم لان كيف تفيد سلاسل شرفه اعضيه يعد بها اعلى معاني العهود بينه وبين الله فينتهي الذين بها ويحسف بها كلا العام. الناس لا يتوقفون يسألون عن ما اضطرت لك مثالا ما ليسألون او قلت ما يسألون يسألون ما اللي فيقول في اللطب الصوحي ضد طلابك هل كنت كهدد وليس في اللطب الصوحي سواد لأن حق الزواجي بين اسلام فإذا ما رفعتها فإنه يتركض على مقوعه لكل الطرفين حقوق فإنها صارت حصومة فإن ضل إذا ما طلق وجد عليه أن يبجأ ما اتطلقها عام وأن يغضي لها من هذه حضانيها. ويفكنها مسكلا هي وردى فاذا كانت هذه حقوق للمطلقة على المطلق فكيف يهتى في عهد بين خصمين بنية الحديمة? انها هذه الحقوق التي للمطلقة لمطلقها لكي يعبك بها ولكي, ولكي لا يعطي حقوقها ولكي يمتعها ما شاء ليمنعها فإن لم فإن لها فإن له عليها السماء والطاعة في معروف لا في معروف ولا تخدع ضرره ولا تنشد ولا تنشد عمره فهذه الحقوق في قصبه هذا المشيد وهو الآن من المستاعي ومن الأبصار الشاهد أن المؤمن الحق تقيد نقيد وقاف لا يتكلم إلا رسول الله عليه وسلم يعلق الايمان بالله والايمان بيوم لاث ما كان يملكه الناس واليوم الاخر فليأكل حيوان خيراً, خيرا او ليصوم او ليصوم هذا حديث محفوظ معلوم ولكن له على غير ما سيق العالم به غير معمول بل كان يلوم بالله واليوم الاخر فليحكم فيرا او ليحكم هذا اصل حصول الدين واظن فقد كان تعريفه في هذه بما قال وربما بهذا الخير الذي نضعه يكون من الذين مدحهم الله في كتابه وهم الذاكرين وربما كان بنقض ما يكون من أعلى نعال الفكر وهو لا بلاها إلا الله ربما يكون بنقضه كلاما من الخارجين من الاسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولبلاء ونحن إذا نردنا نحمل الناس عليهم من دين الله قلناه وقال الله في كتابه قال النبي في صحيح سنة تطفق أصحابه في حياته فإنهم هم الميزان غضار الله عليهم أسمعين في مجلس معاويه قدوا له مواضع عليه ومعاويه فضل الله عليه يريد ان يقول للناس بايو ولدي من بعدي كولي عهدي قال قوموا بالقوم فتقن يقول له ذلك اميه وهو من أولياء الأمير والولايات تكون بالمعنى والمجدد فتكون بمعنى السيد والقابل كما لا يفقاه فأراد الرعاية ربان الله عليه أن يخرج الأمر من الشهر العالمة التي تكون عامةً في الناس إلى أن تكون في واجئه معه وأن تكون قائمةً في حياته لا بعد مرضه فقال نهيره يسيداً فتقاعص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأول. فما قدوا الذين يعلمون انه لا يتبقى على هذا التحق. فحجب يده الحسين وابن الزبير وابن عمر من اصحاب الذين قالوا نستور نطيع ليعاونه قدوان الله عليه. ثم اذا ما مات دعنا فإذا لا قضوا لوحد من الناس سمعنا له وقعنا وقضوا أن السمع والطوعة لمعادي يقول وكفوا ايديهم ان يعطوها ليزيد فوالله المعارضه لله عليه رضاه في نفسه على هؤلاء وصاحب نبينا صلى الله عليه وسلم انهم يصلوا لكتابه الحق ولنقل ليله الله علي وأن لهم يصلوا لضغنا بالعلى وللأسنى يبشرون بها وهم أحياء أن لهم يصلوا لذلك وهم غير معصومون وهم غير معصومين أن لذلك وهم غير معصومين هذا هو العظيم في شره وأما أن الله تعالى فلا شيء حيث فيه ومن جليل شعبهم ومن واضح احترامنا لهم انهم بيقوا ماذا لقوه وليسوا بمعظمه فوجد معاوه يقوم الله عليه في نفسه فوجد فقالت لا نحق احقوا بهذا الامر اي بامر الخلاف من احدكم ومن ابيكم وَإِنَّمَا يَقْصُدُوا مَهُمْتَ فإنَّ ثُلَّةَ فإنَّ عظيمَ مَنْ إِمْتَنَعْتِ ابنُ عُمَر من أحدكم من ابن عُمَر ومن أبيه من عُمَر من أحدكم ابن الزُمَيْد من عبد الله أو من حرابي رسول الله من أحدكم من أجرسايد أم من أبيه من حليل من عبيه مليئت صدر كلمة قلقية. في وقتٍ هدد في نفسه على من انتنى. وليس الطقس هافرة. وإنما الطقس كل الطقس فيما سرعه. إذ, إذ كان محتفياً فضاء الله عليه. والاحتفاء هو فقال مولاه حبيب فقال ما أنت فاعل فقال كنت سأقوم لأتكلم قال أنا ملعبا قال خشيت أن أتكلم بكلمة وهنا التغص في أعلى معالي خشيت أن أتكلم بكلمة تنقل على غير وجهها فيضاق ذلك الانباء فتحت في ده فقال رحمك الله ما كنت طارق فقال كنت اقول لذي قاتلنا وابوه على الاسلام احق مني ومن ولدي وبديه لكن دفاع العمر اذا ما اضى الى بمن وبن فالا هو عنه ويبلغ منهم فهذا ما سال مذهب اصحابنا لان شان الكلمه عظيم ولان خطاها كبير ولانها تلقى ولا ينقى لا بان فيعمل فيفتقي قائلها في جنات الزعين أقول ما تسمعون La <laughs> كانت ثينه بنت جحش تسابيها كما قالت كعب كما المسلم قالت ما كانت واحده من اصحاب من ازواج نبينا تسابيني سوى زين وتسابيها اي تنافسها لانها ذات فقه وعبادة ووضع أي وكانت صوامة طوامة والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت عائشة تروي عنه فيامه وصيامه والنبي يرجع بذلك لأتهى معامل نساء المسلمين فإنه كان يرام زينبا صيامها قدوان الله عليهن أجمعين. وكانت زينك تصوم وتقوم وتتصدق حتى أن عمر غواء من الرسول قال له يا عمر زين المزردني او فقال واهد فقال وما او يا رسول الله قال وهو الرسول الذي وصف الله به إبراهيم الخليل إنه حليل أواه وأواه كما فصرها رسول الله خاشر متضرم لله فماذا ذلك بمغاية ليصفها رسول, رسول الله لذلك؟ ويحكي رسول الله قائده اولاه ثلابه القوم ما ضوء الضوء علي وقد حدثني علي اشف الضوء الله يعليها ما حدث مما تعلمون مما يثير دمع دمع مما يثير دمع دمع مما مما كان من أمر الموجفين في المدينة أن تكلموا في عرض رسول الله في عائسة وهذا كانت أن تتفيد أن زوجتين يتنافسن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في عرض رسول الله فكيف جدا و السلطه <سؤال> نزلت انه هو الله فكان يتكلم المنافقون هل حادثه الذكر الا تمام والكلمه التي تؤذي رسول الله والتي يكون في حق نقص من عقله كفر باتباع المسلمين ولكنها كلمه ولكنها تقال فيحد ثابعها الصائم ويقتل دم ويقتل دم من تكلف بها او عي تكلف بها دم من تكلف بها ويحد من سمع abi yabluhullahu wa bihi كما تعلمون فان الكلمه شوعا ليست بالكلمه عفه ولا نطق الكلمه اللفظ هو ما اتى وذلك من اللفظ الذي يؤدي لمعنى وشوعا هو كل ما ادى الى معنى كان باشاره او كفه فليثار عندنا كلمه والكتابه عندنا كلمه لان الله رب العالمين قد بين ذلك في غير من كتابه الكريم ولا ماه صبيره السر في الرابعه عشر من ارمها في عرضها لكي تعمل مزينك على عائل وكي تطيع بها من قبيلها إنها إذا عنها فأحجمت عني جوادي وقالت الله أعلم فأبما بذلك وليس بشيء تنال من السبب لا تنال فكيف إذا ما قالت النساء يوقفن بس بس يا رسول الله فكيف الى ما قالت وهل هي معظومة؟ وبما يحبط لو قالت من هذه الليلة عبارة وبما ادريه في عائشة ابدا ولكن هذا ميزان الصفهان وميزان I don't know. رسوسي والغله في المناوب والحمده من المطوبه تحت القدس وان وللما ينطلق مسرعاً من التقوى ويتكلم مندفعاً من خصيته المرآ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيراً حول الله واليوم يرغب من المسلمين أن يتتحضوا فيتكلموا في كل ما ويُعطوا آرهم في كل ما نشب أمام أعينهم ووقع تحت مسادئهم فهذا مصادر للأرض من كان يؤمن بالله واليوم الآن فليبقوا الخير أو ليحظوا هذا مصادر الآن لا يجد أبداً أن يظهر النوام وتجاهده. وكلامه هو حضور يركيه كما يركيه فلولبما كلمة أوطعت ماء ولولبما كلمة مزقت إشلاك ولولبما كلمة قطعت أرحام ولولبما كلمة فسرت أفور ولولبما كلمة ولنبدا كلمة دخلها المشرك بها في الإسلام إذا من أدا بها لا بصدها ولنبدا كلمة لقد الإسلام حقها لقد الإنتان حقها تخرج بها لدى ورد الإسلام الكلمة شهدها عظيم والصمت عبادة كما جاء ألسلة الصالحين الصمت عبادة والصمت الرجال كانوا نبضيورنا كان أحدنا إذا ما شتهى الكلام صمت وإذا ما شتهى الصمت وإذا ما الصمت تكلم وكان أحدهم إذا ما واد في نفسه حبا للكلام صمت وإذا ما في نفسه حبا للصمت تكلم وكان أحدهم إذا ما لم يجد خيرا صم الله في ذلك. عباد علينا نهيئة ان نتوقف عن الكلام الذي لا نجيله. وان لا ده سهيل بالايمان. فلا نهيه بالله بالله. فان لسهالة تبطلاته ويجعل يمينا. قد وقعت بينها. بالكلمة تُقالُ لدي رُحِم فلو بدأ بها قُطعاً رُحِم ولا نستهيلُ بتوقيع سنة رسول الله فإن عدم توقيعها غُبَّ يكون من نرافض الإسلام بل هو من نرافض الإسلام فتوقيعها إيناد والإستهانةُ بها أي بسنته نعظم ونعظم للإيمان علينا جميعاً الله سهل بالكلمة هالكلمة أمانة خوالها الله للإنسان وهو يحاسده عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يسوق ما يسوق هذا فيقول سكلك أمك يا نعان وهل يكبه الناس هو في النار إلا بالكلام وهل يقب الناس في النار على وجوههما وقال على مناخره إلا حفاظة ذل الأنسنة النبي عظي ذلك لتل ليكون مبلغا من كلها أن الكلمة تودي إلى النار وتودي إلى الجنة فتحفظها في كلامك وحشوه حافظوا على رواضكم فلا تتعرض فيها حافظوا بكلام ولا باتجاه يشويح الإسلام بكلام لا تشارك في تأيين لمن ينسك الإسلام بكلمة فإن تأيينكم على المكلم يؤدي إلى تشويحكم للإسلام فالمتسبق بالشيء كالك والقال بحوله للشيء كالتوضع اجادوا توقف اعاد دون من مستوى من يثبت الاسلام قال لك التي تكتب وكلمته التي تقال هي كتعلم ان يثبت سواء في سواء واصول السنه والأرض الذي فيه حذبة وشك قد قضى الإسلام من اجتلاب الله ومن احتجاب والله هو الثاني